يا ابو بكر البغدادي يوم على الجهادي شفتنا حرنا لا عادي وفكينا كل عاني وفكينا كل عاني. <تصفيق> يا أبو بكر يوم لأ عادي وفكينا كل وفكينا كل عاني. على البشمركه ودوني يا اخواني دق منك والله اشتقت عيوني لرايه الرحمنيه على كوباني ودوني يا دقموني والله اشتاقت عيوني لرايه الرحمني لرأية الرحمني اسمع مني يا الأعلام بطل تشويش يا لوام اسمها عين الإسلام ما اسمها كوباني ما اسمها كوباني, كوباني لو تقصب يا تحالف ذا ذا طياره وقال ذا اخر صداله <تصفيق> يا الكافر يا الشيطان يا <تصفيق> الكافر يا شيطان نسفناكم يا القلبك يا اوخلينا عيونكم تبكي وهربتم على الترك وجنت تمنسواني وجنت تمنسواني نسفناكم يا القلبك عيونكم تبكي وهربتم على الترك وجنت تمنسواني وجنت نسواني دقمنا بثن واحد وجاهدنا لله الواحد يلا يا جاهد لعبد الله وجلاني عبد الله وجلاني انت تقاتل الطاغين وحنا نقاتل اجل الدين أنتوا جند الشياطين وحنا جند الإيمان أيحنا جند الإيمان أي لوجتنا ميت غارة ومعهم الف طيارة ومعهم مريم وساره وكل عباد صلبان أي وكل حنا هنا صامدين وبدنا لا متمددين وقد عدنا مجد حطين nah so da la adane nah so da